جبل جعلوه دكا جعلوه دكا وخرى موسى صعقة فلما فاق قال سبحانك تبتو إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن يصفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين